تقيقة إنها مؤثرة يقول اتفقت مع صاحبي أن نزور أحد الجيران الذين ركبوا دش دش كبير جداً وعنده أولاد وعنده بنات لو كان لي وحده يعني يقول أنظر إلى الأخبار والبرامج العلمية مع أن هذا لا شكلنا من تزيين الشيطان يقول فاتصل عليه صاحبنا قال يعني نحن نرغب في زيارتك قال إن كان من أجل الدش الله لا يحييكم وإن كان من أجل تشربون شاه وقهوة الله يحييكم فقال له صاحبنا هذا قال لي أن يبدو الله لا يحيينا عنده فلا نذهب نحن نذهب ما ذهبنا نشرب شاي وطهوة ذهبنا من أجل أن ننكر عليه هذا المنكر فقضية المجاهرة بالمعصيها أخوة أمرها خطير ولذلك بعض الناس يظن أنه إذا أخفى معاصيه أن هذا رياء وليس بصحيح الأمر الرابع ليس من الرياء إظهار شعائر الإسلام والفرائض الواجبة مثل الحج والعمرة والجمعة والجماعة يأتينا شخص يقول ما أريد أن أصلي الجماعة في المسجد لماذا؟ قال خاف من الرياء سبحان الله أغلقت عندك أبواب الإخلاص كلها ما بقي إلا أن تخلص ما أن في المسجد هذا لا شك إنه من الشيطان لكن ربما أيضا حاول أن يزين يمسه هذه القضية وكذلك أيضا ليس من الرياء أن ينشط العبد في عمل الخير عند رؤية العابدين ومجالسة الصالحين فقد ذكر. أبن قزامة في مختصر من هاجر القاصدين قال قد يبيت الرجل من المتسهدين فيصلون أكثر الليل وعادته قيام ساعة في الساعه فيواتفهم أو يصومون فيصوم ولولاهم لاهم منبعث هذا النشاط فربما ظن ظان أن هذا رياء وليس ذلك وليس كذلك على الإطلاق بل فيه تفصيل وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة فربما كانت مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل عنه وحصلت له أسباب تبعث على الخير منها مشاهدة العابدين ونلاحظ يا أخو أن الفرق بين من ينشط لرؤيتهم وبين من يفعل لأجلهم ولذلك قال ابن نفسه قال ويختبر أمره يعني هذا الرجل بأن يتمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله وإن لم تسخو كان ثقاؤها عندهم رياء واضح إنسان لما رأى زملائه ينشطون في العبادة نشط معه لكن شخص آخر لا ما له نية يصلي لكن خشي أن يقال عنه كيف كلنا نصلي إلا أنت قم صل قال الله صلي, صلي ركعتين معكم هذا لا شك من أنه ما صلى إلا من أجلهم فهذا يختلف عن الأول أيضا ليس من الرياء وهو السادس تجميل السياد والنعال واللباس فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه نسقال جرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم وليس من الرياء أيضا وإن كان نبه إلى قضية المبالغ الزائدة في اللباس أحيانا تكون رياء المبالغة الزائدة ولباس الشهرة مثل إنسان يلبس لباس مميز في المنطقة كلها ما يلبسه إلا هو هذا لا شك أنه لباس شهر لكن اللباس الجميل في الجملة أمر طيب سابعا ليس من الرياء أن يفعل الإنسان العمل الصالح ويقصد تشجيع الناس على الخير كي يقتدوا به وإن كان هذا فيه منزلق لما كل إنسان يصلح أن يفعل هذا مثلا الإنسان له وجاه والناس يتأثرون بكلامه وبتعاله فلو فعل بعض الأشياء أحيانا وإن كان هو ما كان عنده نينية قوية لفعلها لكن يفعلها من أجل الاقتداء هذا لا حرج لكن يأتي إنسان نكره ما يعرفها أحد المجتمع مطلقا ويفعل هذه الأشياء يقول أريد أن يراني الناس يفعلون مثلي هذا ليس أكثتي حق هذا الرجل أيضا ليس من الرياء تحسين الصوت في القرآن من أجل السامعين يعني الإنسان الآن في الصلاة الجهرية مثلا في العشاء والمغرب الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى والثانية يتغنى بالقرآن ويحسن صوته الركعة الثالثة والرابعة ما يفعل هذا يقرأ سرا وليس بالتغنية الذي كان في الركعتين هل هذا رياء؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا أن نزين أصواتنا بالقرآن وإذا كان قصد القارئ تشويق السامع وتحفيزه على الانصات والتدبر مع مراعاة عدم الغلو والتنطيط الزائد إلى آخره فهذا لا حرج فيه وقد قال صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا والحديث صحيح الصحيح الجامع وأيضا يغني عنه الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقال الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن وهذا الإجماع قاطع للخلاف في المسألة تاسعا ليس من الرياء أيضا ما يسميه العلماء بمطلق التشريك في بعض العبادات مسألة التشريك ما معنى مسألة التشريك مثل من يحج للحج والتجارة فهو ذهب من أجل الحج لكن أيضا يريد أن يكسب من الحجاج فهذا لا حرج عليه وقد قال الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وفي قراءة ابن عباس في مواسم الحج فهذا لا حرج فيه وهذا جائز بالإجماع كما حكى هذا القراثي وغيره ومثله أيضا لو تأخر الإمام في الركوع من أجل أن يدرك أحد الداخلين فهو كان ناوي يركع مثلاً 15 ثانية زاد 5 ثواني من أجل الداخلين هل هذا رياء؟ أيضا ليس رياءً لأنه يدخل في مطلق التشريك ومثله أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطحيح حينما كان يدخل الصلاة ويريد أن يطيل فإذا سمع صياح الصبي ماذا يصنع إذا سمع بقاء الصبي عليه الصلاة خفه الصلاة غير نيته بل ما غير غير نيته لكن هذا ليس من الرياء في شيء عاشرا أيضا ليس من الرياء بعض الناس لا يفرق بين حب الرئاسة والولاية وبين حب الإمارة لأجل الدعوة إلى الله وهذه المثلة قد تكلم عنها الإمارة بن القيم رحمه الله في كتاب الروح فبين الفرق والفرق أقوى بين الشخص الأول هو من يتطلع إلى الرئاسات وإلى الوجاهات وإلى الشرف من أجل الرئاسة وما يترتب عليها من مدح وثناء ووجاهة إلى آخر، وشخص لا يريد أن يصل إلى يعني منصب كي ينفذ مراد الله عز وجل مثل قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض مثل الإنسان في الصلاح. ويرى أن المدرسة مثلاً التي ذرت فيها فيها عدم انضباط لأن المدير مثلا مشغول أما عنده تجارة أو أنه غير منتبه للطلاب فتجده يتطلع أن يكون مديرا ليضبط المدرسة وأن يجري الأنظمة الجيدة التي تؤذب الطلاب وتحثهم على الخير هذا إن شاء الله على نيته وليس من الرياء الحدي عشر أيضا ليس من الرياء أخذ المكافآت على بعض المناصب الدينية كالقضاء والفتوى والإمامة والأذان إذا كان بغير طلب منه وبغير أيضا قصد قصدي بمعنى أنه ما دخل القضاء من أجل هذا المال أما الذي يذهب أصلا إلى القضاء من أجل ان راتب القاضي كثير هذا نسأل الله العافية لا شك أنه قد سقط في الامتحان أما الذي يأخذ الأجرة بغير طلب منه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله الثاني عشر حصول الشهرة من غير طلب هذا ليس من الرياض إنسان اشتهد رغم عنه هو لا يحب الشهرة يكرهها في قلبه ولا يحب أن يطول بالشهرة لكن الناس ابتلوا بالشهرة فماذا يصنع هل نقول له لا أنت مرائي فلا شك يا أخوة أنه طعن في نوايا الناس بغير حق كذلك أيضا أرواع الأخير بعض الناس يترك فحبة الأخيار بحجة أنه مقصر ويقول لو, ما لو مشيت مع الأخيار مع الصيبين صرت مرائي يقول الناس إنه ماشي مع هؤلاء الصيدين من أجل أنه يقال إنه صيف فيترك صحبة الأخيار وينزلق مع الأسف مع الأشرار ويقع في المنكرات والمعاصي وجلس السوء كله من أجل أن الناس لا يذكرون إنه جلس هل هذا هل هذا صحيح؟ كلا الإنسان المقصر العاصي يجلس مع أهل الخير ويحضر مجالسهم ولو كان عنده بعض الذنوب لا جلوسه معهم إن شاء الله يكون سببا في تخلصه من هذه الأخطاء النقطة التي بعدها ثمرات الإخلاص فالحقيقة هي ثمرات الإخلاص كثيرة جدا وهي من أعظم المحفزات لكل مؤمن أن يخلص عمله لله عز وجل فمن ثمرات الإخلاص وهي الثمرة العظيمة القبول والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين فإذا قبل عملك فأنت من المتقين كان بعض السلف يقول لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة لتمنيت أن أموت بعدها لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المستقيم الثمرة الثانية نصر الأمة نصرها عسكريا واقتصاديا واجتماعيا والغلبة على الأعداء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم قد مر معنا إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم من ثمرات الإخلاص أيضا الثبات عند فتن الدنيا والدين ونحن هذه الأيام نتعرض لفتن كثيرة في الدين وأيضا فتن الدنيا أيضا كثيرة والمجتمع في الجملة ليس محفوظا من الفتن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر الفتن وينقطع عقدها فتأتي الفتنة هراء الفتنة حتى يترحم المؤمن على الفتنة السابقة لما يرى من عظم الفتنة اللاحقة نسأل الله العافية من الفتن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من الفتن طبعا الشاهد على هذا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قصة يوسف هذه عجيبة جزا يعني الفتنة التي تعرض لها ترى يمكن تقرأها في القرآن لكنك ما تعيشها تصور يا أخي شاب من أجمل الناس أعطي شطر الحسن جميل جدا يعشقها النساء إذا رأوا وغريب، ما عنده أحد يعني يقول يعرفني الغريب يفعل أشياء كثيرة لأن الناس ما يعرفونه. ثم أيضا هو في قصر المرأة في بيتها ما هو في بيته، في بيته هو عندها خادم وغلقت الأبواب ما فيها حسب وفوق ذلك هي امرأة جميلة وفي كامل جمالها وبعد ذلك تقول هي لك ما تنتظر يعني, يعني هو بنفسه يذهب إليها تقول هيت لك هي تنادي اجتمعت كل الوسائل التي تؤدي نساء الله العافية إلى ما يبغضه الله ومع ذلك عصمه الله كيف عصمه؟ كيف عصمه الله عز وجل؟ عصمه بالإخلاف لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يحب الله ورسوله أعظم من محبة لأي شهوة من شهوات الدنيا فتغلبت هذه المحبة العظيمة التي في قلبها على كل شهوة ولذلك قال الله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كيف الإنسان يصير مخلصا إلا إذا كان مخلصا المخلص هو الذي الله عز وجل من بين سائر الخلق وهل يستخلص الله إلا المخلصين كذلك أيضا من ثمرات الإخلاق تفريج الكربات وتيسير العسير وقد ذكر ذنب النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين دخلوا غارا فسد عليهم دفخرة عظيمة لم يستطيعوا تحريكها فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح والشاهد فيه الإخلاق توسلوا بأعمال صالحة لكن كانت كلها خالصة لله عز وجل الأول توسل ببر الوالدين والثاني توسل بكمال العفة والثالث سوسل بالأمانة الأول ماذا قال لما ذكر صنيعه مع والديه قال اللهم إن كنت اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخر. ففرج الله عنهم حتى أنهم لن يستطيعوا الخروج بقي يعني الفرج الصغيرة لا تكتب الثاني نفسه قال اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا أيضا فرجت الصخرة الثالث فرجد كلها وخرج ويمشون السبب الأخلاق الآن بعض الناس عنده بالوالدين لكن ما هم مخلصين فيه فإذا جلس في المجالس قال اللهم لك الحمد أنا وديت الوالد وأنا أنا معه في المستشفى والوالد والله ما يبغى شيء أوضي وأصرد رجليه وأفعل وأفعل أن تطلب الرجاء من من تطلب الثناء من الناس أو تطلب من الله عز وجل لا قضية الأخلاق هي التي جعلت هذا العمل الصالح يقبل عند الله عز وجل وستجاب دعوة هؤلاء من ثمرات الإخلاص أيضا أنه يحول العادات إلى عبادات وكفى بهذا أجرا عظيما عند الله ففي الصحيحين من الحديث سعد بن عبد وقاص رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إنك لن تنفق نفقة فابتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك الأكل الذي تشتريه لفطع زوجتك إذا احتسبت الأجر عند الله عز وجل انقلب إلى حسنات ومن ثمرات الإخلاص أيضا الحصول على أجر العاملين وإن لم تعمل فقد ثبت في سنن أبي داود وهذا المثل دل عليها أدلة كثيرة هذا أحدها ثبت في سنن أبي داود حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه انظروا ماذا يصنع الإخلاص إنسان أتى إلى الفراش وناوي صلي لكن غلبت عينه ونام لومك صدقة وكتب لك أجر الصلاة كل هذا يا أخوة من الإخلاص. كذلك أيضا من ثمرات الاخلاص حسن الخاكم وليس أدل على هذا من ليس أدل على هذا من قصة قاتل المئة نفس وقصة الصحيح البخاري لما قتل 99 ثم استثى العابد قال له ليس لك ثوبة قتله فكمل به المئة ثم ذهب إلى العالم فاستفاه فقال من يحول بينك وبين التوبة ثم أمره أن يهاجر من بلده التي هو فيها إلى بلد أخرى وما في الطريق ثم قيست المسافة فوجد إلى أنه إلى بلد أخرى أقرب فتوفته ملائكة الرحمة فصار من أهل الجنة السبب الإخلاص أخلص في التوبة هو جاء الآن يسأل أنا قتل 99 نعم لكن أريد أن أتوب ولذلك يا أخوة ينبغي علينا أن نتلقف التائبين إذا لمثل من أحد توبة علينا أن نفتقبله وأن نأخذه على يده وأن نعطيه من الحنان والعطف ونفتح له كل باب لا نعطيه كلاما يصدّه عن التوبة لأن أحيانا يفتح الباب قليلا فإذا لم يجد أحدا يساعده على الولوج ربما رجع إلى معاصيه ومثله صاحب هذه القصة أيضا من ثمرات الإخلاص استجابة الدعاء لقصة أيضا الثلاثة الذين في الغار فقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم بسبب إخلاصهم أيضا من ثمرات الإخلاص أنه سبب في دخول الجنات والنجاة من النيران قال الله تعالى إنما نضعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة إلى آخر الآية ومن ثمرات الإخلاص أيضا أنه يسهل الطاع ويحببها لدى العذر ويضغض إليه الخطيئة والشهوة لأن المخلص يا أخوة شهوته المخلص شهوته وإن كانت موجودة إلا أنه إذا قام الإخلاص في قلبه غلب الإخلاص كل شهوة تتهول الشهوة عنده ويقدم على كل شهوة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ثمرات الإخلاص أيضا إغلال الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله والحديث معروف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والحديث متفق من الحديث بفريرة ذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل ذكر الله إيش خالي ما هو عند أحد لوحدة فصابت عينها ذكى لله عز وجل بس ما هو من أجل أحد من الخلق بدليل أن خالي ما عند أحد وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا تصدق بصدقة فأخطاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه بس الرية تصل إلى حذ اليمين, اليمين الشمال ما تعرف ما أنفقت اليمين فكيف يعرف الناس أيضا من ثمرات الإخلاص ما جاء في الحديث الصحيح حديث زيد بن رضي الله عنه عند السلمة وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة نعم هذا جزاء المخلصين النقطة التي بعدها من حكم العبادة التي شادها شيء من الرياء العبادة إذا خلطها الرياء لا تخرج عن ثلاثة أوجه الوجه الأول أن يكون نباعث على العبادة أصلا مراءات الناس كمن قام يصلي من أجل مراءات الناس لم يقصد وجه الله عز وجل فهذا شرك أكبر فالعبادة باطلة مثله مع الآثك الشديد، مثله مع الآثك الشديد، من يصلي بغير وضوء من أجل رجل يستحي منه. بعض الموظفين إذا صلى المدير صلوا بدون وضوء بعضهم أحيانًا يكون جنب صلى ويحدث هذا في بعض المدارس وعلى المدرسين أن ينبهوا إلى خطورة هذه القضية عند الطلاب. ترى القضية خطيرة جدا استهزاء العبادة، خلي ووه جنب، من أجل أن المدير لا يلزمهم بالصلاة. وكان أحسن أن يقول أن يجنه ما يصلي أما أن يصلي من أجل الخلق فهذا لا شك من عمله حابط نسأل الله العافية وهذا من الشرك الوجه الثاني أن يكون الشرك أو الرياء في أثناء العبادة بمعنى أن يكون الحامل له أصرا على العبادة هو الإخلاف لله إنسان دخل يصلي ثم طرأ عليه الرياء أثناء العبادة وكبر متوضي وصلى صلاة صحيحة ما في إشكال بعد ما دخل في الصلاة بدأ الشيطان بقضية الريع فالحكم هنا ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون العبادة لا ينبني آخرها على أولها فيكون أولها منفصلا تماما عن الأجزاء الأخرى مثل على سبيل المثال الصدق الإنسان ممكن يتصدق بخمسين ريال ثم بعد ذلك يتصدق بخمسين ريال ثم بعد ذلك بخمسين ريال في إحدى المرات راءة فما نضفل كل صدقته من أجل أنه راءة مرة واحدة لا بطلت الصدقة التي راءة لأن العمل ما يتفصل أولة لآخرة القسم الثاني أن تكون العبادة ينبني آخرها على أولها ينبني آخرها على أولها مثل الصلاة بمعنى أن أنه ما يمكن تفصل تكبيرة الإحرام عن التسلين هي كلها عبادة واحدة إذا بطلت تكبيرة بطل كل الصلاة وهذه أيضا على حالين الحال الأولى أن يقوم الإنسان مثلاً يصلي لوحده ثم يسمع صوتاً قريباً منه فيعلم أن أحداً دخل المسجد وكان هو يريد أن يصلي صلاة خفيفة فلما دخل بعض الناس طول سجوده وبدأ يحسن صلاته ويظهر الخشوع فيها، ما كان عند هذه القضية متى بدأت بعد ما دخل هؤلاء الناس الحالة الأولى إنه ما يسكن لهذا الأمر بل يدافع الرياء يتذكر يقول لنا الآن أنا جالس أرائي لابد أن أدبع هذا الأمر عنه يبدأ يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويكره الرياء ويحاول أنه يتخلص منه فهذا معذور إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم والحديث في الصحيحية والحالة الثانية أن يأتيه نفس الشعور فيزين صلاته ويحسنها ويخشعها ثم يطمئن إلى هذا الأمر ويكمل الصلاة على هذا الوضع فهو ما حصل عنده مدافع، ما كره الرياء وقال لا أنا لابد أن يدافع إلى آخره لا واصل الرجل على وضعه السيئة نسى الله العافية فصار يتطنع من أجل الداخلين فهذا أك يعني أكثر أهل العلم يقولون ببطلان الصلاة وبعض أهل العلم قالوا أنه ينقص أجرها بقدر ما رأى فيها والجزء الزائد فيها من أجل الرياء يبطل أما هي فلا تبطل كلها والمسألة يعني الثلاث مختلفون فيها ولا شك لنا القول ببطلان الصلاة قول قوي بقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أن أشرك معي فيه غيري تركته وشركه تركته وشركه فيحذر المسلم من هذه القضية الوجه الثالث هو ما يطرأ على العبد من أثر بعد انتهاء العبادة والفراغ منها مثل يحصل عنده إعجاب بعبادته أو كلام عنها بعد ما يفرغ منها أداها على وجه صحيح خشع فيها وصلى صراف صحيح ولا رأى فيها أحدا من الخلف لكن بعد ذلك حصل عنده شيء من الإعجاب ومرآة الناس فهذا الصحيح أن عبادته ليست صحيحة لكنه يأس بقدر ما قام في قلبه من العجب ومصانعة الناس إلا في بعض الحالات مثل الصدقة إذا رجع بعد صدقته بالمن والأذى وإذا المتصدق عليه فهذا تبطل صدقته لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالذي ينفق ماله رئاء الناس نأخذ في النقطة القادمة وقفة مع السلف وشيء من إخلاصهم وإخفائهم لطاعاتهم وهذا في الحقيقة يا من أعظم الأبواب يقول الحسن البصري: إذا كان الرجل أو إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته يعني البكاء فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام خرجنا المجلس لا يريد أن يراه أحد أبدا وهو يخشى صام داود ابن أبي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله مم معناه أنه كل يوم يصوم لا أربعين سنة هو على الصيام النفل ولم يعلموا عنه كان يعمل خرازا يحمل معه غداءه من عنده. إذا خرج من البيت أخذ غداءه على أنه يتغذى في العمل في دكانه فيتصدق به في الطريق ويرجع عشيا فيفضر معه. إختار عظيم وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم فلما مات علي بن الحسين زين العابدين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل وكان زين العابدين رحمه الله قد وجدوا بظهره بعد موسف أثر مما كان ينقل جرب الدقيق بالليل إلى منازل الأرامل في شدة الليل يحمل الدقيق إلى بيوت الأرامل ما يريد أن يرح وقال محمد بن القاسم خادم محمد بن أسلم الطوسي قال كان محمد بن أسلم رحمه الله يدخل بيتا ويغلق بابه ويدخل معه كوزا من ماء فلم أدري ما يصنع حتى سمعت ابن له صغيرا يحكي بكاءه يقلد أباه الصغير هذا يقلد أباه حينما يبكي فنهته أمه فقلت لها ما هذا البكاء فقالت إن أبا الحسن محمد بن أسلم يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكي فيسمعه الصبي فيحكيه وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحن ولا يرى عليه أثر البكاء تقول امرأة حسان بن أبي سنان كان حسان يجي فيدخل معي في فراش زوجك في فراش ثم يخابعني كما تخادع المرأة صديقها فإذا علم أني نمس سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي يقول محمد بن واسع رحمه الله إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم به على نفس الوسادة ينامون لكنها لا تعلم ويقول الشافعي رحمه الله لو أجدت أن الخلق يتعلمون مني ولا ينفذ إلي منه شيء ومرة من المرات غلب البكاء أيوب السخطياني رحمه الله فقال كان في مجلس فغلبه البكاء خشية لله فقال إذا الشيخ إذا كبر مج وغلبه فوه فوضع يده على فيه وقال الزكمة ربما عرضت لي كل هذا يا خشية من الرياء والمصانعة وهذا من أعظم إخفاء الطاعات سئل حمدون القصار ما بال كلام الثلث أنفع من كلامنا قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضى الرحمن ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ولضى الخلق وكان بعض السلف يتحرجون من الشراء ممن يعرفهم يخشى أنه ينزل من أجل دينه يقول لها أنت عابد وزاهد بنزل يقول لا ما أريدك أن تنزل لي من أجل ديني. دخل عبد الله بالمحيريز حانوثا وهو يريد أن يشتري ثوبا فقال رجل لصاحب الحانوث بعض الناس فيهم يعني حقيقة فضولية زائدة فقال وزير لصاحب الحانوت هذا ابن محيز فأحت البيع فغضب ابن محيز وخرج وقال إنما نشتري بأموالنا لسنا نشتري بديننا سبحان الله يخشى أن ينقص هذا من أجله وكان محمد بن يوسف الأفظعاني لا يشتري زادهم الخباز واحد ولما سئل عن ذلك قال لعلهم يعرفوني فيا فيحافونني فأكون ممن أعيش بديني واسمعوا هذه القصة يا أخوة من أعجب القصص التي قرأتها وهي في سيرة علام النبلة في ترجمة محمد ابن المنكدر رحمه الله قال ابن المنكدر إني لليلة مواجه هذا المنبر في جوف الليل أدعو إذا إنسان عند استوانة يعني عمود مقنع رأسه فأسمعه يقول أي ربي إن القحط قد اشتد على عبادك وإني مقسم عليك يا ربي إلا ثقيتهم يقسم على الله يقسم على الله إلا سقاه قال ابن المنكدر فما كان إلا ساعة إذا سحابة قد أقبلت ثم أرسلها الله وكان عزيزا على ابن المنكدر هو ابن المنكدر يقول أن يخفى عليه أحد من أهل الخير يقول كيف رجل بهذا الصلاح يقسم على الله وينزل الله المطر من أجله وأنا ما أعرفه يقول ابن المنكدر كان عزيزا على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحد من أهل الخير فقال هذا بالمدينة ولا أعرفه فلما سلم الإمام يعني صلاة الفجر وكان قد رآه طب صلاة الفجر يقوم الليل تقنع الرجل وانصرر قال ابن المنكدر وأتبعه ولم يجلس للقاف كان في حلقة قفصاصين بعد صلاة الفجر فلم يجلس هذا الرجل عندها قال فخرج وأنا أتبعه حتى أتى دار أنا فدخل موضعا ففتح ودخل قال ورجع فلما سبحت يعني صليت الضحى أتيته فقلت أدخل قال أدخل فإذا هو ينجر أقداحا ينجر أقداحا يصنع أقداحا فقلت كيف أصبحت أصلحك الله قال فاستشهرها وأعظمها مني يعني كيف محمد بن المنسد يستنى مثل هذا السؤال فلما رأيت ذلك قلت إني سمعت إقسامك البالحة على الله يا أخي هل لك في نفقة تغنيك عن هذا تجلس أنت الآن أنت مثلك المفروض يدعو للمسلمين ويعني ينفع الله لدعوةك كيف سأتي تصنع بالخشب تصنع أقداحا قال يا أخي هل لك في نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من الآخرة قال لا ولكن غير ذلك نعم أنا أبغى شيء منك ابن المنكدر لكن اسمع ما هو قال ما هو قال لا تذكرني لأحد ولا تذكر هذا لأحد حتى أموت. ولا تأتيني يبن المُنْكَذر. لا تأتيني يبن المُنْكَذر. فإنك إن تأتيني شهر ثاني للناس. الناس الآن ما يعرفوني ما يقيم أنا. فلا تأتيني ثم أقول تأتيني يقول الناس محمد بن المُنْكَذر. ما زار هذا النجار إلا عند أكيد إنه رجل عظيم. فقال ابن المُنْكَذر لا تأتيني. فإنك إن تأتيني شهر ثاني للناس. فقلت إني أشبه أنا القات. بس أنا مجرد الجلوس معك. إنه رجل صالح قال إلقني في المسجد قال ابن المنكدر وكان فارسيا فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى ما الرجل قال ابن وهو بلغني أنه انتقل من تلك الدار فلم يرى بعد قصة مع ابن المنكدر هاجر من داره ولم يدر أين ذهب ما يدرون من راح فقال أهل تلك الدار الله بيننا وبينك يا ابن المنكدر أخرجها عن الرجل الصالح. أقول أيها الأخوة هذه القصة إذا ذكرها أنعين في الحليلة. أقول أخو هذه القصة تعطينا أنثى حية على أناس سعيا كانوا أحرص ما كانوا ما يكونون على أن لا يذكر اسمهم ولا يعرفهم أحد. فأين نحن من هؤلاء؟ النقطة التي تليها علاج الرياء. علاج الرياء أيها الأخوة هو لد هذا الموضوع. وخلاصته. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على يعني معالجة أنفسنا من كل بلاء أول العلاجات العلم بأسماء الله وصفاته وجميع أنواع التوحيد التي هي حقا لله تعالى فإن العلم بالله بأسماءه وبصفاته يورف العبد تعظيما وتأليها في القلب فيتفرغ القلب من الناس الذين لا يكون ضررا ولا نفعا ثانيا التفكر في معنى عبودية العبد لله أنت يا أخي عبد لا بد تعرف معنى عبد عبد يعني سيدك الله فأنت لا تستحق على خدمة الله أي عوض ولا أجره فأنت تخدمه بمقتضى عبوديتك له جل وعلا والأجر إنما هو بفضل من الله وإحسان وهو في الآخرة ليست الدنيا ثالثا أن يعلم العبد أن الطاعة فضل من الله وحده ولولا لولا الله عز وجل لم توثق لتلك الطاعة فلماذا ترأي فيها لو شاء الله عز وجل حرمك من الطاعة قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء رابعا معرفة حقيقة الدنيا وكيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم فيها خامسا المقارنة بين لذة الدنيا الطارئة الحاصلة بالثناء والمدح لاحظ يا أخي إذا مدحك تشعر بفرحة في قلبك الإطراء محبوب لدى قلبك قامت بين هذه اللذة العارغة وبين لذة الآخرة التي لن عليها. لها الخوف من الرياء لا بد أن تخاف منه وأن تبحث فيه حتى تخاف منه أشد من خوفك من الموت فهذا شأن الصالحين المحاسبة المناطحة المراقبة كل هذا لا بد أن يكون تجاه الرياء وإلا سقط أحدنا وهو لا يدري سابعا. أن تعرف شمرات الإخلاص وقد مر معنا ثامنا المقارنة بين مدح الله ومدح المخلوقين ورضا الله ورضا المخلوقين وذل الله وذل المخلوقين ومقت الله ومقت المخلوقين محبة الله محبة المخلوقين يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرصد لكم عن دينه فسوف يأسن الله بقوم يحبهم ويشبهون أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو مسلم قال العجب ليس من كونهم يحبونه العجب من قوله يشبه لماذا يشبك الله ما صنيعك له ما هي أفضالك على الله حتى يحبك هو يريد منك فقط أن تخلف له عبادتك فقط تاسعا من أعظم علاجات الرياء أن تشغل نفسك باستمرار الطاعة وأن تربطها بالله وألا لا يجب عندك وقت للمعاصي ولا للتفكير في الرياء لأن الإنسان شغل يعني طوله وصهد الطاعات لا يبقى عنده حتى مساحة للتفكير في الرياء فضلاً عن الوقوع فيه وهذا هو مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى عاشراً أكثار من الطاعات الخفية كما مر معنا من تراجم بعض السلف كصدقة السر وقيام الليل والبكاء خالياً وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي الحادي عشر تذكر الذنوب والسيئات والتقصير في نصرة الدين وفي نصرة إخوانك المسلمين فلماذا الرياء أنت ناقص يا أخي المسلم ذنوبا ومعاصي حتى تقع في الرياء أيضا ومن أيضا العلاجات وهو الثاني عشر أن يعود المسلم والمسلمة نفسيهم على عدم الاهتمام بذم الناس ولا مذحهم فإذا كان مذحهم بحق إن الناس بحق أن تكفي حق المجل فاخشى من ما تدري الله يقسم لك على إيش وإن كان مدحهم بغير حق فابكي على مصيبتك وإن كان ذمهم بحق فهو نصيحك وإن كان ذمهم بباطل فهو لك حسنا الثالث عشر معرفة الرياء ومدارسته ومعرفة خفاياه وكلام أهل العلم والقراءة في هذا الباب الرابع عشر التفكر في عاقبة المرائي وصضيحة يوم القيامة مثل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة القار والمتصدق والمجاهد أول من تسعر بهم النار وهم مجاهد ومنفق سبحان الله كل هذا من أجل أنهم رأوا وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة لاحظ الخلق منذ أن خلق الله الأولين إلى آخر المخلوقين تفضح أمامهم ويقال هذا الرجل كان يرائي ويسمع فليلقى جزاءه الآن نسأل الله العافية الخامس عشر من العلاجات قراءة سير المخلصين والعلماء وخوفهم من الرياء السادس عشر مصاحبة أهل الإخلاق مع البعد عن أهل الرياء والسمعة فإنهم مجروبون ابتعد عنهم حتى لا يصيبوك بجربهم أيها الإخوة الأحباب هنا انتهت مادة الشريط ولا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب ليقول لك الملك ولك مثله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته